لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا العلم أحبتي لا بد أن يكون مصونا عزيزا كريما لا يعبث به كل أحد ولا يدخل فيه كل من هب ودب ولو تكلم في هذا العلم كل أحد لفسد علينا الدين كما فسد على اليهود والنصارى بل يجب أن يصان ولا يتكلم فيه إلا من عنده أهلي في الكلام فيه وكما قال بعض السلف كان هذا العلم عزيزًا لما كان في صدور الرجال لما كان العلم في صدور الرجال ويأخذه الرجل عن الرجل كان عزيزًا فلما أودعوه الكتب دخل فيه كل أحد كل أحد اليوم يدخل في هذا العلم ويخرج لك على سناب شات ولا تويتر ويتكلم بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ويتبع ملايين الناس وليست عنده خبرة وقد يكون من أهل الانحراف والبدع فينفتم به الناس فعلم النبي صلى الله عليه وسلم وعلم الحديث والعلم الشرعي لابد أن يصان كما صانه العلماء من قبل